من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين تنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ من رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ تَصْرِيمَ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون أم لكم ايمان علينا بانغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سالهم اي من زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون عاشعة أبصارهم ترهقهم دلة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 فهم من مغرم مسقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فلتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنَّهُ لمجنون وما هو إِلَّا ذكر للعالمين